يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقد عن سبيل الله وكفر به, وكفر به والمسجد الحرام وإقراج أهله منه أكبر عند الله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 تفكرون في الدنيا والآخرة